لَكُمْ مِنْ رَجُلٍ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ ويامرون, وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا واختلفوا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 والذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور